وَمَا كانَانَ لِمُ مِنٍ أَ يَقُت لَ مِنَ إِللاا خَقآى وَمَأ قَتَلَمُ مِنَ خَطَأ فَتَحْرِير رَرقَبَة مُمِنَةِ وَدِيَا فَتَحْرير رَرقَبَةٍ مُ مِنَةِ مُسَلَّمَةٌ إى أَهْلِهِ إِللاا أَ يَوصَددَّقُوا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 فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبَتُمُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا وَلَا تَقول لِمَنْ أَلقاءِ لَْكُم السَّلَمَ للَتَمُ مِنَ تَبَتَغونَ عرضَ الحياتةِ الدُّنْياَا فَعن دَ اللهَّهِ مَ غونمُ كثه كَذَلِكَ كُنتُمُ مِ قَبللُ فَمَن اللهَّ عَلَْكُم فَتَبَيَّّنوا إِ اللهَّه كانَ بِماَا تَعملونَ قَب